مرقوب، ويلو يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذبون به إلا كل معتد أثيب. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل آنعنا قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَّا ظَالُودٌ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَلِيَعُمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ